أخاه هارون وزيرا، فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتفيرا